إذا ما قال لي ربي امس تحيت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تاتيني اذا ما قال لي ربي امس تحيت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تاتيني أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعسيان تهتيني ذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعسيان تهتيني فما قال لربي ام استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تاتيني فما قولي له لمما فما قولي له لما ما قولي له لما يعاتبني ويقصيني قولا لربي ام استحيت تعصيدي وتخفين منب من خلقي وبالعصيان تتهيني لما قولي له لِرَبّي أَمَا اسْتَحَييْتَ تَعْصِينِي وَتُخْفِي الذَّنْبَ مِنْ خَلْقِي وَبِالأَشْيَاءِ تَجِينِي إِذَا مَا قَالَ لِرَبّي أَمَا اسْتَحَييْتَ تَعْصِينِي وَتُخْفِي الذَّنْبَ من خلقي وبالعصيان تاتيني اذا ما قال لي ربي ام استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تاتيني